بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الحكم الثاني من الأحكام المترتبة على القبض بالبيع الفاسد الحكم الثاني وجوب رده فورا إلى المالك بمجرد أن يفهم أن البيع فاسد يجب أن يرجع إلى المالك. أول شيء نطرحه في المقام هذا وهو أنه هذا الحكم هل هو حكم مستأنف ولا بعد كن تركه أو لا حكم جديد وبحاجة إلى بحث جديد هذه النقطة خلق فإنه ربما يقال لتوضيح أن هذا الحكم مستأنف أو قل له اصلا ربما هكذا يقال يقال أنه نحن في الحكم السابق الذي إما بيناه بلغة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أو باللغة الأصلية الصادجة الأولية وهي أنه هذا الذي باع كتابه أو بيته أو أي شيء آخر لم يسقط احترام ماله الشيء الأولي الذي لو كانوا باقين عليه كان أفضل من هذا التعبير اللي جاءه على كل حال سواء بهذه اللغة أو بتلك اللغة هنا قد اوضحنا وجوب دفع العوض وجوب دفع العراض اذا تلف القبيعة قلنا يجب دفع عوضه الى المعنى واذا اثلفه خب بعد طريق اولى يجب دفع عوضه اذا كان مع التلف يجب دفع عوضه. إذا أثلف خبه طريقا أولا لا يجب دفع العراض عجبا فإذا نفس العين موجود بعدها ما متلفة ولا تالفه إهنا نشكك فيه كي وجوب ها هايشنا إن آمننا بوجوب الدفت لدى التلف او الاخلاف اذا هو موجود لا يدفع فشنو من بحث انه يجب رد ما قبضه بالبيع الفاسد الى المالك فورا هاي المشكلة انا اطف Jomken en de jawaab, għalahad l in de jadid. Għakken لو تلف أو أتلف وبينما لو كان المبيع بعينه موجودا فلو تلف أو أتلف خب هذا المالك يطالب بمالك هذا البائع يطالب بمالك بحجة انه ما يضمن أو بحجة أنه أنا لم اسقط احترام مالي يطالب بماله وحينما يطالب بماله مال موجود يجب أن يعين ماله في شيء حتى, حتى يأخذ ذاك كيف يكون تعينه هل أن المشتري بينه وبين ربه يعين في شيء يقول اه يطلع ان جيبه فلوس ان كان قيميا او يجيب المثل ان كان مثليا يقول عينت ملك البائع في هذا يتعين ما لا, دليل على لا دليل على تعينه بهذا الشكل ولهذا لو عين بهالشكل بعدين راضي يبدل يجيب مثل اخر او يجيب فلوس اخر خلو يقدر لانه ما يطعب مجرد ان اطلع فلوس اخلي على الميز اقول هذا هذا بدل عندك خب ما يصير بدل عندك هذا لازال ملكي انا المشتري هذا الفلوس فلو بدلت هم بدلت متى يتعين تعيينه إلى طريق اله واحد وهو تسليمه اله بالتسليم يتعين تسليمه اله بعد حكم تسليمه اله و هو تسليمه اله و هو تسليمه اله و هو تسليمه اله و هو تسليمه أنت تطلبني خو أنا أطلع من جيبي أقول هذا الألف اللي فلان يطلبني يتعين خو ما يتعين بعدين أكدر أصف بل تسليم وتسلم يعني هو يأخذ أو تسليم قبول تسليم وتسلم خو هذا أرفان وقلائيا يتعين فاحتمال ان لا يجب الدفع الى المالك الى البائع موجود اما ان كان المبيع موجودا خب لغائر ام يقول المبيع موجود يعني ملك البائع هذا تبين البيع باطل اقول له خطه على انا ما اريد ما ادل على انه يجب علي ادفع لك يا بتاعه الاخر انا اخلي بينك وبين مالك يعني طالة انا احجب طبعا هذا غصب وخر احجب غصب وخر لا ما احجب تعال الاخر بس انا ارد ليش مثل ما انت كل جاهل ما تدري ان البيع باطل أخو. انا امكن جاهل ما ادري ان البعض عاطل الان ارد ليش اكتفي بالتخلية بعد هذا البحث اللي جاء بالشيخ الانصاري انه وعليه مؤونة رده من باب مقدمة الواجب منين هذا اكتفي بالتخلية اذا فاثباط وجوب الرد بحاجة إذا السنافة بأخذ هل يجب الرد أو لا ففرق كبير بين من تهينا عنه قبلان وهو مسألة أنه تلف أو أتلف قلنا يجب الرد وذلك لأنه عن غير طريق الرد ملك البائع أصلاً ما يتعيّد هو يملك. ملكه الملك البائع طريقه العقلائي الوحيد اللي قامت عليه سيره العقلاء هذا ان يقبض المثل او القيمه اما حينما آآ لا آآ العين موجوده خب الملك مشخص يبقى هل يجب رده وبالتالي علي مهونه الراد الشيخ داخل في هذا البحث أنه أرد إذا كان بثمن باهظ وإشنون نرفع الثمن الباهظ بلا ضرر أو لا مقدمة الواجب وواجب ويكون على الابحاث اللي وارد في المكاسب وعقبت من قبل المتأخير عن الشيخ ولكن حينما لا في حينما العين موجودة هذا البحث البحث السابق ما ينطبق ونحتاج إلى بحث جديد لكي نرى هل يجب الرد أو لا هذا العلاج اللي أنا عندي وعليه هو الشيخ رحمه الله دخل هنا في ال في الأدلة التي يقول بهذه الأدلة نحن نثبت يجاب الرد يجب أن يرد مو بس يكتفي بالتخلي يجب أن يرد وذكر دليلين لا أكثر ذكر الر ذكر الرواية الإمام صاحب الزمان لا يحل لأحد التصرف فيما غيره مدعيا أن الإمساك تصرف أو محتملاً محتملاً أن نقول هذا الإمساك تصرفه هذا دليل والدليل الثاني رواية لا يحل مال المرئ المسلم إلا بطني نفسه يقول إلى ذيك ما قبلناها وقلنا الإمساك مو تصرف خب هذه الرواية الثانية بعد غير الإمساك كما بي يقول لا يحل مال المرئ المسلم لا يحل يعني حتى الامساك لا يحل حتى لو لم يكن الامساك تصرفا لا يحل هذا ما عليه الصين فبهذين الدليلين يثبت مدعاه وهو وجوب الراد ان شاء الله يوم السبت نكمل البحث ان شاء الله